وم فيها قادذون الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فابوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الضالين أوكى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحييها بهذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت آلَ لَبِسْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير